يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يصفون في أنفسهم ما لا يبدون ذك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا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 ما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله رفور حنيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالون إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا لو كانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما كتنون يجعل الله ذلك حسرة ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولا إن قتلتم في سبيل الله أو متتم لعفرة من الله ورحمة لعفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.